ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م إِنَّا للعلوم الاسلاميه رَبِّكَ ن و الْأَبْتَرْ